بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضَلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قريبا من اسين فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سذرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السذرة ما يشاء ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى